قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوو معرضون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 والذين هم لأماناتهم وعهدهم رعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خاردون وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ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 وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَا بِهِ ظَمَأً فَأَخْرَجْنَا بِهِ زَرْعًا ثُمَّ ذَرَأْنَاهُ بَطَانِينَا فَأَنشَأْنَا لَهُ بِأَعْيُنِنَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا مِنَ هَذَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَالصِّبْغِ لِلآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرًا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فَقَالَ يا قوم اعبدوا الله ما لكم إِلَٰهٌ غَيْرُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ ولو شاء الله لأنزل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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ الرَّبُّ أَنْزَلَ مِن سَمَاءٍ مَاءً فِى ذٰلِكَ الْاٰيَةُ وَاِنَّ كُنَّا لَمُبْتَلِيْنَ ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا اٰخَرِيْنَ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ اَنْ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهٍ غَيْرُهَ افَلَا تَتَّقُوْنَ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 وَل إِن أَقَعتُم بَشَرَم مِثلَكُمْ إكُم إذَاَّ خَاصون أَيَعيدُكُم أَكُم إذَا مِتُم وَكُ تُمْ تُرَبَو وَعظَامًَا أنكم مخرجون.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 وبين ان الى فرعون وملئ فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن لبشريين مثلنا وقم ما لنا عابدون فكذبوا ما فكانوا من المهلكين وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجْعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةٌ وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبَوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يَا أَيُّهَا الرَّسُلُ قُلُوا مِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّا ما تعملون عني وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون فتقطعوا امرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون.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 كَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَاسِبُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يُنْطَقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا ولهم أعمال من دون ذلك هم لا عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون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 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُوا نَبِي جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُ أَوَّاسِ سدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرقون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإن نَقَلَتْهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ فَلَمَّا رَأَوْهُ كَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ إِلَّا لَنُذِيقَهُم فِي طُغْيَانِهِمْ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 وَلُوا أَإِذامِتْ الن وَكُ تُغَ وَرظُومًَا أَإِا لَغَعثُ لَ قَدوا وَعدناَا نَحن وَآغَ أنَا هذا مِنْ قبلِلُوا إ ذا إِللا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 قُلْ رَبِّ إِمَّا تريني مَا يُوَعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيْئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَوْصِفُونَ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 لعلي أعمل صالحا فيما دركت كلا, كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون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 كالذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كانحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا صلبت علينا شخوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إِنَّهُ كََفرَر يُقُم مِن عباد يَقولُونَ رَبَّن آمًَاَّ فَوفِر ناَا وَرحَقّ فَوفِر لنا وَحَمَّ وَأَ تَقير الراصِبين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تبحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثون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 ما حسابو عند ربي انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين